فأخرج لهم عجلاً جسدًا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون أن لا يرجعوا إليهم قولًا ولا يملك لهم ضرًا ولا نفعًا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إن نما فتنتم به وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجى الينا موسى قال يا هارون ما منعك اذ رايتهم ضلوا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 وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحذق انه ثم لنا انسفنه في اليم منسفا انما الهكم الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علما